فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعون وزروع ومقام كريم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 إنه كان عالياً من المسرفين ولقد اختلناهم على علم على العالمين واتيناهم واتيناهم من الآيات ما فيه بلا أمدين إنها لا إله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 فَاعْتَقِب إِنَّهُمْ مُقْتَصِدُونَ